ب س م ا ل ل ه انزلناها ل ر ح م الرحيم سورة أ ن وفرضناها, وفرضناها وانزلنا ف ر ض ن ه ا و أ فيها آ ي ا ت بينات لعلكم تذكرون ا ل ز ا ن ي ة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا ت أ موسوعه النابلسي ه تؤمنون للعلوم ه ا ل ا س ل ا م من ؤ ي ن الزاني لا ينكح إ ل ا ز ا ن ي ة أ و مشركه ة والزانية لا ن ي ك ح ا إلا زان أ وحرم مشرك و ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ي أ ت و ا ب أ ر ب ع ة شهداء فاجندوهم ف ج د و ه موسوعه ثمانين جلدا ل ا ت ق ب م ا ل ا ف س ق و ن إ ل ا ا ل ذ ي ن تابوا ل ب ع د ذ ل ك و أ ص ل ح و ا فإن ا ل ل ه غفور ر ح ي م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 لولا إ ذ س م ع ت م ه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاءوا عليه ب أ ر ب ع ة شهداء ف إ ذ لم ي أ ت و ا بالشهداء ف أ و ل ئ ك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 وأن الله رؤوف الله ر ح ي موسوعه النابلسي ا ذ ي آ م ن و لا ت ت ع و خطوات ا ا ط ا ن ومن ي للعلوم خ ا ل ش ي ط ا ن فإنه يأمر ب ا ل ا م ن ك ر فإنه ي الشيطان هو ي أ موسوعه ر بالفحشاء ا ل ن ك ل ل فضل الله و ا ل ي ك م م و ر ح ت م ا زكى منكم من أحد أبدا و ل ك ن ا ل ل س ي ز ك ي يشاء من ا و ل ل ه س م ي ع ع ل ي م الاسلاميه ف ض ل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا أ ل ا تحبون أ ن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 نعنوا في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ولهم عذاب عظيم يوم تشهد, يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق و ي ع ل موسوعه ن أن الله هو النابلسي ح ل ي خ ث ا للعلوم خ ب ي ث الاسلاميه ط ي ب ل للطيبات أولئك ط ي ب و ن ب ر و ن مما ق و و ل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 ولا يبدي لزينتهن إ ل ا ما ظهر منها وليضربن ب خ و ر ه ن على ج ي و ب ه ن ولا يبدي لزينتهن إ ل ا ل ب ع و ل ت ه ن أ و آ ب ا ئ ه م أ و آ ب ا ء ب ع و ل ت ه م أ و أ ب ل ا ء أ موسوعه ن ا ئ ه أ ما ملكت م ا أ ي أو ا ل ت ا ب ع ي ن غير أولي ا ل ب ة ل ر ج ا الطفل ا ل ل أو ذ ي ن للعلوم م يظهروا أو ا ط الاسلاميه يضربن م ل ل ي ع موسوعه ما يخفين من زينتهم يخفين النابلسي ه ج ع ا أيها ا للعلوم م م ؤ ن ن و الاسلاميه أ م ان ل ل ص ا ح ي من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء ي غ ن ه م الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 لتبتغوا عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا ومن ي ك ر ه ن ف إ ن الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م آ ي ا ت مبينات آ ي ا ت مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من اسم ل ا ل ل و اللايم من ق الجزء الاول